وَإِن أَرَت تُمستِ بدَلَ زَوجٍ م كَانَ زَوجِأَتَييتُم إِ دَهَُّقِ قَ فَل تَ قُذُمِّ اَخُذُوهُ بُتَانًا وَإِذْ مَنُّوا بِنَا وَكَانَ فَإِذَا خُذُوهُ وَقَذَفُوا بِهِ ضَرْبًا ضُرِبُوا إِلَىٰ ذُلٍّ منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا مانك حآبا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَن قَتَلَهُ سَاءَ سَبِيلًا ظُلِمَ وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأم وأخواتكم من الرضاعة وأم ذات نسائكم وأم ذات نسائكم أولئكم التي دخلتم به فَلَا نُنَجِّي نَحْنُ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَذْنَاكُمْ الَّذِينَ مِن أَصْحَابِكُمْ وَحَلَ Hvala što